ありがとうございま ك م ويثبت على طريق الحق خطاي ا وخطاكم أ س أ ل و ه سبحانه وتعالى أ ن يغفر ذنبكم وان يرفع قدركم وان يشفي مريضكم وان يقضي دينكم وان يسعد أ ي ا م ك م وان يحقق أ م ا ن ي ك م ويطهر قلوبكم وان يرضى عنكم وان يرضيكم وان يختم لي ولكم ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة بعد طول عمل صالح اللهم آ م ي ن و ب ع د ه فمع د و ر ة عون الحميد في تبسيط أ ح ك ا م التجويد وكنا قد وصلنا إ ل ى درس ا ل ع ل ا ق ة بين الحروف وذكرنا أ و ل ع ل ا ق ة بين الحروف وهي ع ل ا ق ة التماثل قلنا الحرفان المتماثلان هما المتفقان في المخرج و ا ل ص ف ة حرف واحد يجي مره ورا ء بعض المتماثلان الصغير قلنا حكمه ا ل إ د غ ا م حكمه ا ل إ د غ ا م زي اذهب بكتابي وقد دخلوا إ ل ى غير ذلك حكمه الا م إلا في م س أ ل ت ي ن إ ذ ا كان الحرف ا ل أ و ل حرف مد زي قومي يعلمون أ و م ا ل ي ة هلك في وجه السكت المتمثلان الكبير حرف واحد يجي مرتين ولا بعض الأول متحرك والتاني يجي حرف الأول بعض حكمه وجوب الاظهار إ ل ا في بعض الكلمات ك م ا ك ن ي و ت أ م ن ا في وجه الروم ويرتد وتحاجوني إ ل ى غير ذلك المتماثلان المطلق يعني ا ل أ و ل متحرك والتاني ث ا ك ن حكمه الاظهار المطلق المتجانسان ما هما الحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا اتفق في ا ل مخرجا و خ مخرجا ت اتفق ل ف صفة و اختلف ص ف ة م ا ش يعني ي ايه اتفق مخرجا و اختلف ص ف ة الحروف ا ل م ت ف ق ة في المخرج دا ح ن ا اخذناها في المخارج عرفينها يعني ايه هي لو عايزين نحصر اذا اردنا ان نحصر الحروف ا ل م ت ج ا ن س ة نضر أ ي و ه نقدر بعد ما اخذنا درس المخارج نقدر يبقى هي ا ل ه م ز ة والهاء متجانسان العين والحاء متجانسان الغين و ا ل ق ا ء بينهما تجانس القف والكف ا ده, ده فيها خلاف يعني ومصيح الاثنين لأننا قلنا القف والكاف أقصى الحلق أقصى اللسان لكن يعني فيه خلاف بينهم هو ولا والأولى بينهم فيه ها تقارب تقارب طيب تجانس ماشي الجيش الجيم الشنو ليتجانس بينهم تجانس نم مكره واحد ا ل ه ا ن د و ل ه ل م ن الدوله ا ن ا ل د ا ل د و ل لان الدوله لان ا ل د ل أ ن ا ل ض ا د و ل لان ل د و ل ه لان ا ل ا ن الدوله ل ا الدوله لان ا ل م و ل ه لان ا ل د ن ل ه لان الدوله لان ا ل د و ل ت لان الدوله لان الدوله ن ا د و ل ه لان ا ل ل ه لان الدوله ا ن الدوله ل ا ا ل د و ا ن د و ل ه ا ن ل د و ه لان ل و ل ه لان الدوله لان الدوله ا ن د و ا لان الدوله لان الدوله لان الدوله لان الدوله لان الدوله لان ا ل و ا ل ا الدوله ل ا ن ل ا الدوله لان الدوله لانه ا ت ج ان س صد وسن ا ا ز يبقى كده احنا حصرنا ا حروف الايه ا ل م ت ج ا ن س ة الحروف ا ل م ت ج ا ن س ة دي يا ا ل و ج ا ء ح ر ف ي ن و ر ا لو أ ت ى حرفان مش متتاليان متجانسان الحكم إ ي ه هنقسم برضو ا ل صغير وكبير ومطلق الصغير وجوب الاظهار إ ل ا في خ د و ا بالكم واحد الباء مع الميم يعني لو باء س ا ك ن ة أ ت ى بعدها ميم الحكم إ ي ه متجانسان صغير مدغم تقول كده متجانسان صغير مدغم مثال اركم معنا اركم كم في ن الباء خلاص الباء حذفت الباء دخلت في الميم اركم معنا التاء ث ن ن ي ا مع الدال يعني تاء س ا ك ن ة أ ت ى بعدها دال نعمل ايه ندخم التاء في الدال مثال أثقل ا ل د ع و أ ث ق ل ا ل دعوه تاء س ا ك ن ة الدال م ت ح ر ك ة م ع د ش تاء خلاص بقى الدال بس التاء مع الطاء ت أ ساكنه بعدها ا ل طاء م ت ح ر ك ة فامنا ا ل ط ا ئ ف ة انتبهوا الحكمه ي متجانسان صغير مدغم اللي بعده الثاء ل ل ي بعده ا مع الذال يلهى ذ ل ك ي ل ذ ا ل ك تضغم الثاء في الذال فلا وجود للثاء في النطق اللي بعده الدال ل ي ب ع ه د ا ل مع ا ل تا ء يعني دال س ا ك ن ة بعدها تا ء م ت ح ر ك ة وقد تعلمون وقد تعلمون تضغم ع ل م و ن ت الدال في التا ء لماذا للتجانس متجانسان صغير مضغم الدال مع ا ل ض ا ء دال س ا ك ن ة بعدها ا ل ض ا ء م ت ح ر ك ة تضغم الدال في ا ل ض ا ء نقول قول الله تعالى اذ ظلمتم ظ واضح الكلام دا, دا حفظ ست حالات دي طبعا تحفظ م انها ش ي طبعا عندنا أن وردت في ا ل ق ر آ ن فحكمها ي الادغام طبعا علامتها في المصحف كما قلنا في الدرس الماضي ان الحرف الاول هيكون معره دائما الحرف الاول كما ترون معره ّ وكما ترون الحرف الذي بعده دائما مشدد عشان الادغام هذه ا ل س ت ة يا اخواني ادغام كامل الست ة دول حكمهم ادغام ايه كامل طيب والادغام الناقص فيه بسط و أ ح ط ا ليا ل طا ء بعدها تا طبعا اخذناه لا اخذنا التاء بعدها طاء التاء التاء ب ع د هدخل ا طاء ه التاء في الطاء خلاص اما الطاء ي ج ي بعدها تاء تابى الطاء لاستعلائها ولانها اقوى حرف تابى الطاء ان ت ض غ م في التاء ادغاما كاملا لاستعلائها واضح وهكذا كل مستعلم وهكذا كل عزيز العزيز ما يمشيش وراء زليل ماشي تاني بسط احط هنا ه نعملي دسمه غ ا م ي ر و ن نقص ا ثبوت الحرف الهو ل ي ا ل طاء م و ج و د الطاء لكن تزول ص ف ة ا ل ق ل ق ل ة يعني ما أ ق ويبقى ل ولا أقول、أحاطت. لا تزول صفة القلقلة ش بساطت أحاطت و صفة الحرف محافظا على استعلائه الطاء تدخل في التاء طاء ق و ي ة جدا اقوى ل ط ا ي ة جدا أ ق و حرف في ا ل ل غ ة الطاء يدخل في التاء ا ل ض ع ي ف ة لا يدخل ماشي فعشان كده إدغام, ادغام ناقص ه ا ق و ل ه ا ازاي تاني بسط أ ن ا ح ف ظ ت على استعلاء الطاء كما تلاحظون بسط لكن لم اقل قله للطاء م اقل ت ش ب ر ض ب ا قلتش بسط لا ل أ ن هذا ادغام ناقص الطاء م و ج و د ة تحافظ على استعلائها لكن بدون ق ل ق ل ه すいません。 ك ا م مع ميم مع ل اللي باء هي تاء د ا ل ت ا ء م ع ط ا ء ثاء م ع ذ ا ل دال تاء ذال ضاء مع ذال مع ضا. بهذا الترتيب بهذا ب الترتيب. هذه ا الترتيب ذ ه كله إ د غ ا م كامل و إ د غ ا م ناقص لو جه ط ا ء س ا ك ن ة بعد ا تاء طيب المتجانسان الكبير وجوب ا ل إ ظ ه ا ر المتجانسان المطلق أ ج و ب الاظهار لا م ح ت ا ج ي ن مثال ولا م حاجه ت ي طالما ا ل م س أ ل ة لا يوجد فيها تطبيق عملي نقلب الصفحه انتهينا من المتجانسين المتقاربان المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا و ص ف ة زي ا ل ق ا ف وكاف ا ل ق ا ف و ك ا يخونا متقاربان في المخرج ف في والصفة أو ص ف ة لا مخرجا مثل قاف والدال فالقاف والدال متقاربان في ا ل ص ف ة لكن ليس متقاربان في, الايه؟ في المخرج ا ي في ه ل القاف والايه والدال القاف من فين يا القاف من فين؟ احسنت اقصى اللسان والدال طرف اللسان اقصى المخرج طرف وطرف في بعد صح؟ إنه عن بعض في المخرج صح؟ طيب او مخرجا لاصفه قالك زي الدال مع السين ما هو الدال والسين الاتنين من ف ي ن من طرف اللسان لكن شتان بينهما في الصفات شتان بينهما في الصفات م او ش ي أ اتفق في الصفات زي الميم مع النون والجيم مع الدال صفتهم و ا ح د ة لا فرق بينهما في الصفات ماشي طيب هذا كله د ي و ن ا تعريفات م خ ت ل ف ة للمتقاربين احنا هنعتمد اي تعريف احنا هنشتغل على التقارب في المخرج ماشي احنا هنشتغل هنا على التقارب في, في المخرج طيب كل د ق ا د ة بقى كل مخرجين متتاليين حروفها متقارب ة يعني ايه كل مخرجين متتاليين حروفهما متقاربه يعني الهمز والهاء مع العين والحاء تقارب والعين والحاء مع الغين والخاء تقارب والغين والخاء مع القاف والكاف تقارب والقاف مع الكاف تقارب القاف والكاف مع الجيم والشين والياء والضاد واللام تقارب الجيم والشين والياء الضاض مع, الضاد واللام تقارب. مع اللام تقارب حروف وسط اللسان وحروف ا ل ح ا ف ة مع حروف طرف اللسان كلها تقارب ماشي؟ حروف طرف اللسان بينها وبين بعضها المجموعات تقارب ا ل ف ض والسن و ا ز ا ي متقاربه مع الطق والتاء والدال م ت ق ا ر ب ة مع الظاء والثاء والذال م ت ق ا ر ب ة مع النون م ت ق ا ر ب ة مع الراء واضح لا أ ن ا قلت كده كل مخرجين متتاليين أ ق ص ى اللسان طرف اللسان بينهم مخرج ولا لا ايوه تباعد زي ما ن ق و ل ه ا دلوقتي لكن أ ق و ل م خ ر ج ي ن م ت ت ا ل ي ي ن جنب بعض أو و ر اورا ء بعض جنب بعض أ و ء بعض م الفاء ش ي طيب ا مع الميم والباء والواو تقارب خلاص؟ صلى الله عليه و سنشتغل ل م يبقى ه على الحروف ا ل م ت ق ا ر ب ة زي م ا قلنا ممكن ت ل ا ق و ا تقارب بمعاني أ خ ر ى زي م ا ا ن ترون في التعريف أ ر ب ع تعريفات للتقارب ممكن لانه ي ة كلام ممكن ل ا ا و ن تلاقي ق ا ماشي ر ب ب من ناحية ان هو ك م على ت ف ا ف ل في كتب س ت غ ر ش ل م ا تلاقي ا فيه خ ت ل ل ا ا ف في د ر س ده في ا ل كلام ت ب ا ل تاني ح د ياخدها الاعتبار على الاعتبار واحد احيانا الاعتبار التقارب الايه في نتكلم على المخرج طيب المتقاربان الكبير والمطلق ب ر ض وجوب الاظهار ر دير أسأل ل حاجة ا إ ده مريح طيب في الا ل الصغير الصغير يعني إيه؟ يعني الأول م متحرك ت ق ا ساكن والتاني ر ب ي ن إيه؟, إيه في كلمه نخلقكم الم ل ل ي في سورة ا ر س ل ألم ا ت نخلقكم من ماء مهين هذه ا ل ك ل م ة يا إخواني حفص له فيها وجهان عند قراءتها حفص ف له ه ي اما إيه؟ ان ي ق ر أ ب ا ل إ د غ ا م الكامل فيدخل القاف في الكاف فيقول نخلقكم لك لك لكم لك لك نخلقكم وله كذلك ا ل إ د غ ا م الناقص فالقاف يحافظ على استعلائها مع عدم ا ل ق ل ق ل ة فيقول نخلقكم لقم فهو داخل على القاف عادي لكن القاف غير م ق ل ق ل ة له هذا وله هذا إيه المقدم الادغام الكامل الادغام الكامل هو المقدم ماشي هنا ا ذ ا عندنا ادغام بين القاف والكاف و س ب ب التقارب ب ط ي ا ن ن ي ا ليه ا ا ا ض م ل قلناها خلاص طيب、اتنين. اللام ا الشمسيه ة يكون مع البعض الحروف ا ل مع ا ا اللام تضغم الشمسية في الحروف ب د ه الحروف ل اللام الشمسية ل ت ا ا يبقى مع التي بعدها ا الا اللام ط ب ع ل أ ن اللم ا معلم إيه م ا ل ل ا م إيه تماثل, طبعًا. تماثل حرف واحد جاء مرتين وراء بعض اللم ا معلم تماثل بعد كده بقى تبث المفروض ا ل ر ح م ة تفز و ل غ ا ي ا ل آ خ ر ح ر و ف دي كلها متقاربه ة مع إ ي مع ت مع اللام عشان كده اللام ا ل س ا ك ن ة هتلاقو لام م ع ر ا وهتلاقو الحرف اللي بعدها مشدد اللام الشمسيه ة الشامسية الحروف اللي بعدها الحكم إ ي ه ادغام السبب إ ي ه تقارب طيب ايه كمان النون ا ل س ا ك ن ة مع حروف يرمله النون. النون الياء والراء والميم والواو هنا في ادغام النون ا ل س ا ك ن ة ادغمت فيرمله ي ليه عشان التقارب عشان إيه؟ التقارب بينها تقارب طيب صلى الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا اللام في قل وبل فاكرنها قل فاكرين قل داسمها ل م ايه قل دي ل م ايه ل م الحرف يا رجل قل قل د ف ع حرف ل م الفعل فعل أ م ر ه لام الفعل وبل لام الحرف فاكرينها ك د ن ا لسه ا ل م ر ة الفتت او المره ة ا قبل ال... مرتين ن م كده ماشي قلنا قل و بل حكمها الاظهار مع جميع الحروف إ ل ا اللام والراء طيب اللام مع اللام تمثل واللام مع الراء تقارب أحب بقولك اللام في قل و بل مع الراء بعدها ا ل ع ل ا ق ة في كل ذلك متقاربان صغير مدغم احفظ اسم الايه اسم الحكم لما اقول لك قر ربي قر ربي هتقولي هتقول لام فعل حكمها ا ل ا ض غ ا م ليه للتقارب ممكن تقولك ب ط ر ي ق ة ث ا ن ي ة تقول متقاربان صغير م ض غ م خلاص واضح اما اه هو طيب في كنا بعض المسميات ممكن تحل مكان بعضها يعني مثلا من نعمه, من نعمة حكمها ايه؟ من نعمة هل ينفع م م ت ث ل ايه ص غ ر مضغم ا ي المنحك لا يوجد مانع واضح、طيب. لكن هل كل يا إخواني هل كل مضغم يغن لا الذي يغن فقط الميم والنون بس أ م ا بعد ذلك ل ا م ق و ل مضغم في أ ي مكان في ا ل ق ر آ ن تعرف ان هنا مضغم بس بدون س ب إيه بدون غنه ة مشكلة طيب خلصنا المتقاربين في أي مشكلة في المتقاربين خلصنا س ل جدا المتباعدان هما الحرفان اللذان فصل بينهما مخرج اه يعني مخرج ومخرج وبينهم مخرج حرفان فصل بينهما مخرج يعني ايه الهمزة والهاء مع الغين والخاء تباعد لأن بينهم ايه وسط الحلق. ماشي الغين مع تباعد لان الهمزة والهاء والخاء الحلق فصل والخاء وسط مع القف ج ي والشين والياء بينهما م تباعد فصل أ ص للسان ل ا ق والكاف مع حروف طرف اللسان كلها تباعد فصل بينهم وسط اللسان وهكذا دول وكل حروف بينهما هما إذن اللذان ماشي خلاص يبا الحرفان متباعدة قال مخرج من متباعدة طيب فصل تخرج عضو مع الحروف التي تخرج من عضو اخر باستثناء القف ا والكاف مع الغين والخاء باستثناء فبينهما تقارب القاف والكاف الغين والخاء يقولنا اللسان تبعد يعني حروف الحق كلها مع حروف اللسان كلها تبعد وحروف اللسان حروف حروف وحروف كلها كلها مع مع حروف الشفاتين تباعد حرف الشفتين مع حرف الحلق كلها تباعد ماشي. مع اللي احنا طيب ما ش ي اللي مع الاسثناء حكم ن قلناه ا ما طيب ح المتباعدين الصغير او الكبير او المطلق الحكم في كل هذا الاظهار الا في النون ا ل س ا ك ن ة مع القاف او الكاف نون ساكنة او بعدها قاف أو كاف الحكم ده ايه اخفاء صح وممكن نسميه متباعدان صغير مضغم صح اخفاء صح يا ك و اخواني ن ي ه و ب ل س ب ة لو هنصنفه ف ا ل ل الحروف هنلاقي النون الساكنة القاف النون ع مع الكاف متباعدة مع متباعدة متباعدان ا الساكنة ق ة بين صغير أن وهما الكاف م خ ف آسف لو مضغم مخفى م ت ب ا ن صغير مخفى مش م ض غ م مخفى هناك اخفاء في ف إ خ هنا الحرف ا ل أ و ل ه ت ع م ل له إ خ ف ا ء مش إ ض غ ا م واضح صلى الله عليه الصلاة وسلم ا ل ا خلصنا العلاقة الحروف في أي مشكلة فيها؟ سهلة التحفة الأطفال بين فيها جدا جدا طيب افتحوا معي التحفة. تحفة الأطفال. باب معي تحفة طيب في أي كده في المثلين والمتقاربين والمتجانسين يلا مع بعض كدا اسمعوني كويس إ ن في الصفات والمخارج التفق حرفان فالمثلان فيهما أ ح ق و إ ن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين او يكونا ل ت ف ا ق ا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم ا ن س ا ك ن 「お ول كل ف う」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「き ا う」「きょう」「きょう」「きょう」「きょ ل きょう」「きょう」「ي ょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「ر ょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「きょう」「 حرفان فالمثلان فيهما احق وان في فيه ح في الشمس يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف ا يلقبا متقاربين متقاربين, تبع البيت ماشي. لو إيه وفي الصفات متقاربين. طيب أ و يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين لو اتفق في المخرج دون الصفات بالمتجانسين المعنى خلص قال ثم إن سكن أول كل فالصغيرة、سمياً. الصغير الأول سكن. أو هرك الحرفان في كل فقل كل دون أو وفمن هو اتفق سميا في في حقق كبير ثم بالمثل هرك كده إن سكن سكن واضحا طيب جزاهم الله خ ي ر على تيسير العلوم ده, ده, ده, ده تيسير في بعض أ ب ي ا ت الشعر بتيسر في بعض أ ب ي ا ت الشعر بتعسر ح ق ي ق ة حاجه زي تحفظ ا ل أ ط ف ا ل من ا ل أ م و ر الميسره للتجويد وان ي ك و ن مخرجا تقرابا وفي الصفات ا خ ت ل ا فيلقاما متقاربين أ و يكونا ل ت ف ا ق ا في مخرج دون الصفات حققا ي بالمتجانسين ثم إ ن س ا ك ا أ و ل كل فالصغير سميا او حري كالحرفان في كل ّ فاقل كل ّ كبير وافهم من هو ل ط ي ب ا طيب, ما طيب هو طبعا ل حاجة تحفظ الأطفال يا تحفظ ل كوني م تجمع كل أبواب التجويد كوني طيب اللي بعد كده المقطوع ص و ل すい ن, ن س ى واحد كلمات رسمت بالقطع فقط, فقط يعني في تلاقيها يعني تلاقيها في ميم هي تلاقيها في مقطوع عن بعضها أن لوحدها لوحدها عن من عن من هي عن عن القرآن أن القرآن أن أن من من من لكن مش رسمت في القرآن إلا عن لوحدها ومن ألف كلها إلا لوحدها لوحدها لم لم لم لم تقرأ رسمت مش مش حيث ما هتلاقو حيث ا ل و ح د ه و م ا ا لوحدها مش ه ت ل ا ق و ه م على ب ع ض ه أ ن لو ه ت ل ا ق و أن ل و ح د ه ولوحدها مش هتلاقوها على بعضها في ل ق ر آ ن في غير ا ل ق ر آ ن ممكن تكتبها ك ذ ا ممكن ا ل ي س ي ن اللي و ح د ه وياسين ل و ح د ه صلى الله عليه ن ب علي وسلم ا كلمات رسمت موصوله فقط أ م ا مش أ م ل ل و ح د ه ومال ل و ح د ه لا بقت رسمت كده اما كده أ ي ما هي المفروض أ ي لوحدها وما لوحدها اترسمت كده إ ل ا المفروض إ ن لوحدها ولا لوحدها اترسمت كده مما من لوحدها وما لوحدها اترسمت كده في ا ل ق ر آ ن خلاص فيش ف مشكله طيب كلمات رسمت م ق ط و ع ة أ ح ي ا ن ا و م و ص و ل ة أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى في نحو أ ن لو أ و ا ل لو تجدوها كده وتجدوها كده في ا ل ق ر آ ن أ و في... في نسخ ونسخ إ ن ما أو إ م او ت ل ا اما كل في ا ق ر آ ن كل ما أ و كل ما ماشي؟ و ه ت ق ر ا بنفس الطريقه ة مقطوعة موصولة كل تقول ل ما ماشي؟ في ما أو في ما إما عايز في في ي أو أو موصولة. عايز تقول اللوم اه لا هي في الثانيه ة ي في, في ر س م ة م ق ط و ع ة أ ح ي ا ن ا و م و ص و ل ة أ ح ي ا ن ا أ خ ر ى ماشي طيب صلى الله عليه الصلاة وسلم ا ل ما ا ل ع ب ر من الدرس د ه يقول ا ل ق ا ع د ة كل ما وصل رسما وصل نطقا يعني اللي مرسوم ق د ا م ك موصول مع بعضه خلاص هو موصول في ا ل ق ر ا ء ة طبيعي يعني طيب قال وما قطع رسما المقطوع د ه بقى سواء كان اللي في رقم واحد او اللي في رقم ث ل ا ث ة ه ا وما قطع رسما جاز الوقف على الجزء الاول منه بس خد بالك خد وقفا اضطراريا او اختباريا مش تقف بمزاجك لا لو مضطر تقف اقف ماشي ولا يجوز البدء بالجزء الثاني منه يعني مثلا واحد قطع نفسه عند حيثه ما ينفعش يقف يقول حيث و ي ب د أ يقول ما ما ينفعش إ ن م ا يعمل ايه يجيب حيثه ثاني يقول حيثه ما ويكمل واحد قطع نفسه عند عن ما ينفعش ي ب د أ بما لا يقول عما عم م ويكمل و الهدف ض واضح ح يا أكواني هذا بس د ر س ا ل منه كده ط ب ع الدرس زي د و ت ت ل ا ق و ه في كتب التجويد ك م س ة وعشرين صفحه ة أو أكتر وطبعا لا او التفصيل الكبير ماشي احنا ص ل ن ا لله خلاص ملحوظة عايزينه احنا عايزين ماشي اخر حاجة اخر ك د ه بقول لك ما عدا ك ل م ة إ ل ي ا س ي ن فلا يجوز الوقف على الجزء الاول أ و ل م ن ه يبقى الكلمة ا ل ح ي د ة ا ت ي يجوز لا الوقف على الجزء الأول منه ا اللي هي إلياسين بس المقطوع الموصول لا المقطوع لو قفت على الأول الطراري ما ينفعش أبدأ بالتاني لا التاني الأول مع التاني بس ده الدرس الدرس اللي بعد كده الدرس الذي الحذف والإثبات المد مشكلة لو على ذلك هي يوجد شيء ينفعش أجيب في تفهم ده إن بس بس بس أبدأ بعد أخبركم بعد غفظ قفت حروف مع كده في حروف المد ق ا ع د ة ما ثبت في حروف المد رسما ثبت نطقا يعني ايه يعني لقيت حرف مده قدام عيني مكتوب ا ر ا ه الا, إلا ما حذف لعله كالتقاء الساكنين اكدتها طبعا في الارض الياء مرسومه ق د ا م هذه الياء ا ل م د ي ة لكن هاقراها لا حذفت ليه ل ع ل ة اللي هي ا ل ت ق ا ء الساكنين تحذف الياء اصلا صح تمام ما حذفت ل ع ل ة أو أ ت ت فيه ر و ا ي ة زي ايه ك ل م ة سلاسل ة خ د ن ا ه ا ولا خ د ن ا ه ا في س و ر ة ا ل إ ن س ا ن يقف عليها حفظ السكون سلاسل صح مع ان في أ ل ف في ا ل آ خ ر لكن اللي حصل ايه إ ن حفظ حذفها ط ب في سبب لا ر و ا ي ة رواية هكذا أ ت ت ن ا م او ش ي أ يقف عليها بمد ا ل سلاسله كذلك أ ن ا و أ ي أ ل ف عليها صفر مستطيل من هذا الباب يعني ألف الصفر المستطيل دي المستطيل عارفين في عليها عند أخواننا إحنا أنها القرآن ألف ألف الصفر الصفر الوقف إما وردت أ ث ب ت ه ا وعند الوصف احذفها دوت فما ا الحف اتاني ة ماشي فعشان ما كده بنقول ل ن أو أتت و فيه ر ا ي زي ة س ل ا س ل ة الكلمة وزي وزي أنا وزي كمان ا ل أ خيرا ة دي آ ت ن ن ي اللي في ا ل صورة النمل. فما آتاني الله خير مما ل ف آ ت اتاكم ن ي خير الله مما آ لحفظ وجهان عند الوقف على هذه ا ل ك ل م ة ي اتان إخوان كلمة آ لفصول النمل يقف عليها إ م ا بالسكون فيقول آ ت ا ن أ و يقف عليها ب إ ث ب ا ت الياء ا ل م ا د ي ة فيقول آ ت ا ن له هذا وله هذا في الوقف ماشي كلمتين عندنا خدنا في القرآن يبقى في كده 私たちはすでに私たちのお話を聞いています。 يا حبيب قلبي هو ينفع أقول ق ف ان ل أ ا ربكم ا ل أ ع ل ى ل غ ة ينفع ينفع صح لكن لماذا حذفت هنا ر و ا ي ة المستطيل لا لا مش ا خ ن قلتش كدا لكن هو مما يراه ع ل ح ف ظ لكن هتلاقي ان ل القراءه س ا ت ا ن التانيه أ ي و مشتركين معه برضه في حاجات زي كدا الوقف والابتداء يا اخواني <تصفيق> افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن ام على قلوب اقفالها وهذا دليل على وجوب تدبر ا ل ق ر آ ن لذلك و ن ت ي ج ة لعدم تدبر ا ل ق ر آ ن نجد أ خ ط ا ء ك ث ي ر ة تقع في الوقف والابتداء رأيت سر يرى أخطاء الوقف الأبتداء يفهمه يقول يفهم يكن طيب سأرى الوقف الواحد لا وما وما وما لكم لو كده أن صح سئل علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه عن معنى قول الله تعالى ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا فقال هو تجويد, يا سلام هو تجويد الحروف ومعرفه الوقوف لذلك اهتم ع ل م ا ؤ ن ا رحمهم الله وجزاهم عنا خيره بالوقف والابتداء فقسموا الوقف إ ل ى أ ر ب ع ة أ ق س ا م وهي وقف اضطراري اضطراري اد... ثمانيه ضره الضاد ا لا ت ت غ م في الطاق صح ماخدناش إ ح ن ا الضاد ت ت غ م في الطاق دي عشان في ناس كتير لما تيجي ت ق ر أ ثمانيه ضره ت ق ر أ ه ا طاق بس ت ج ي الضاد دي خالص غلط الصواب ه ج ي ب الضاد وساعملها ل ش ء من ا ل ا س ت ط ا ل ة هكذا ثمانيه ض ر طيب وقف اضطراري وهذا يكون لعارض بشري من انقطاع نفس أ و شرق شرق يعني شرقة يشرق يعني أو ك ح ة أ و عطس أ و بكاء أ و نسيان وهكذا هذا اضطراري مضطر هذا حكمه لا ب أ س به ل ي ه ا ن ه خارج عن ا ي ر ط م ا ش ي لا ب أ س به طيب اثنين وقف اختباري بس ن ح ن ا ل م ا قلنا لا ب أ س به في الاضطراريه مش ع ن ا ا انك انت ك تقف تقف ت زي ما م و لا لأ ن ت اضطررت ا ل تقف لكن ل ا ز م ترجع ت ج ي بالايه ي صح م ش اشت في ناس كده ي ق تح وقف ل لك مثلا النفس ي ت ط ع جنات من الأنهار تحتها تجري يقطع اختباري عشان ي أ يعني ان الشيخ يطلب من الطالب أ ن يقف على ك ل م ة م ع ي ن ة ليختبره فيها عزع فواي أو أو صح غلط مثلاً ولا مش يطلب الرَمَقَلَة ب إلى منه ان يقف على كلمه ويتقهي ر عارف بкоيفراته من كلمة من عندما الناس أن التي عليها فالشكل الكل اللي عليها الناس فقل لك كثير الكلمة قف على هذه الكلمة تقف تقوله أي اقف قف عن هذه يصل على ب اقف م على هذه الكلمه يلا ويالتاني سكن القاف القاف س ا ك ن ب تكسرها لي انا باسم ب تكسر ش القاف قاف ساكنه م ل و يتقي ويتقه ويتقه ويتقه لا شيء مثلا هذا هو, هو الوقف الاختباري اراك ك هتقف ازاي و ق ف صح ولا و ق ف غلط طيب حكمه طبعا جائز طيب وقف انتظاري اي ان ا الشيخ ينتظر الطالب حتى ي أ ت ي ب ا ل أ و ج ه ا ل م خ ت ل ف ة ل ق ر ا ء ة آ ي ة م ع ي ن ة من القران آ ن حكمه طبعا جائز ا برضه إن مثلا أنا بقرأ مثلا ايه في مثلا بجمع انا ايه ما بين بقرأ وشعبة حفص م ش ي فانت هتعمل ايه هتجيب مثلا ا ل آ ي ة ب ح ف ظ وبعد كده تقف و على ا ل ك ل م ة اللي, اللي فيها خلاف وبترجع تاني ت ج ب بايه؟ ب ه ا ش عشان ب ة م ي ق ل و ا أ ت ت خ ذ ا قالوا هزوء أ ت ت خ ذ ن عشان ا ايه؟ هزوء ي ج ي ب ا ل خ ل ا ف ما بشعبه ي ن حفظ و ة العشرة أو غير ذلك يعني طبع في ماشي؟ ذلك طبع تجمع مع بعض نفس ذ ا جائز طيب الوقف ا ل أ خ ي ر بقى وهو الذي يعنينا وقف الاختيار ي هنا يقف الطالب باختياره وهذا الوقف إ م ا أ ن يكون تاما أ و كافيا أ و حسنا أ و قبيحا خذ و ا بالكم الوقف التام ويكون إ ذ ا وقف القارئ على ما تم لفظا ومعنى مثل الحمد لله رب العالمين ده ما شاء الله معنى كامل فيش في أي م ش ك لا ة ل تتعلق بما بعدها لا لفظ ولا معنى وينقسم الوقف التام إ ل ى قسمين وقف تام لازم واجب يعني ما ينفعش توصل م اي ن ف ع ش ت و ص لا أي ل يجوز الوصل بما بعده و إ ل ا سيختل المعنى ورمزه في ا ل ق ر آ ن الميم اللي هي الميم أ ن ه ي ه بدون عصايه الميم كما في قول الله تعالى فلا يحزنك قولهم ش و فلا و ا ا م م ي شوفين يحزنك م فلا ي قولهم إ ن ا نعلم ما ي س ر و ن وما يعلنون الوقف على ك ل م ة قولهم أ و قولهم اف فلا يحزنك قولهم الوقف على ك ل م ة قولهم وقف ايه لا تم بس ليتم ولازم واجب وقف لازم لانه ي ه ل ي ك و لو وصل ببعض المعنى ه ي ت غ ي ر فلا يحزنك قولهم خ ل الله ص ا بعد ذلك يرد ب يقول ه إ ن ا نعلم ما يسرون وما يعلنون أ م ا لو أ ن ت وصلتها ببعض يبقى فلا يحزنك قولهم انا نعلم ك أ ن ه م اللي بيقولوا إ ن ا نعلم ما ت ح س ن ش إ ن ه م بيقولوا إ ن ا نعلم ما يسرون ل الموضوع الآية الآية فلا قولهم ل و ن يحسنك يعني ا مش مش من كده كده ك ف ك وكذا وكذا ذ ا و م الافتراء وما ن ل نعلم ك ب ومن ما إنا ي س ل و ن وما ع ل م و ق ا اليهود الله ل مغلولة ت يد غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان انا وقفت على إ ي ه وقف لازم قالوا ولعنوا بما قالوا وبعدين ربنا ب ي ر د عليهم بل يداه مبسوطتان أنا ما ق و لان و بما ب قالوا كده انا هنسب بل يداه مبسوطتان لقولهم هم واضح و ه ك ذ الوقف ا التام الثاني اللي ه وهو وقف و تام جائز الوقف على آ ي ة ليس لها ع ل ا ق ة بما بعدها أو او ل ق ف على رؤوس الوقف آ ي ة ه و و طبعا ا سنة ل على رؤوس الايه آ ي ة سنة, سنة. م ما قلنا الحمد قلنا ل ل رب العالمين الرحمن الرحيم العالمين مالك ي وهو م الدين و ك ذ ا أ إن الله على كل شيء قدير ب س ي ن ف ع وصل、أيوة. لو وصلت ا ل آ ي ماشي ا ببعضها ت س ن واضح الكلام الوقف الكافي ويكون إ ذ ا وقف القارئ على كلام تام في معناه ومتعلق بما بعده, تام في لفظه ومتعلق بما بعده في المعنى فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده مثلا ا ل ذ ي ن كفروا سواء عليهم أ ن ذ ر ت ه م أ م لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم فهنا يجوز الوقف على لا يؤمنون والبدء بختم الله على قلوبهم هو هنا هو تام تام في اللفظ خلي بالك عشان الغلطه اللي موجوده في المذكرات تعدلوه يعني يكون إ ذ اذا وقف ومتعلق قلوبهم هو وليس هو الوقف القارئ على في لفظه في كفار في اللفظ فيه في, في اللفظ كلام تام بما المعنى المعنى الله المعنى المعنى الحسن على على ليس لم يكلم لس على لكن بعده عنهم ويكون ختم تم تم تجن طيب إ وقف القارئ على كلام تام في معناه لكنه متعلق بما بعده ولا يجوز البدء بما بعده مثلا م ث ل الحمد ا لله رب العالمين لوقف لو على ك ل م ة الحمد لله الحمد لله الوقف ده كاف تام في المعنى لكن لا يجوز البدء برب العالمين هو الحمد لله لما وقف لوحده كده ه وقف و حسن ماشي وقف حسن أقول الحمد وقف أقول حسن لله لكن م ا ي ن ف ع ش ن ق و ل رب العالمين م ا هذا وقف حسن طيب أ ن ا ك ل م ة كافيه ن ا ط ب ع اقصد مش أ بها ل إ ص ط ل ا ح كافي لكن أ ق ص د أقول ي ع ن ي يعني يعني يعني المعنى كامل الحمد لله ك د ه هو معنى كامل لكن لا ك ن م ي ن ف ع ش م ا ي ن ف ع متعلق بما بعده ش بما ف ي ان ل ل ف يجب و ع اقول الحمد لله وبقى مقاية ل رب العالمين ما ينفعش على حسب في مثل هذه مثلا م ا ينفع ش م ا ينفع ش خ الحمد لله بالذات م ا ينفع ش لكن فيه أ ح ي ا ن ا ينفع في حاجات ت اخرى ن ي ة مثلا وصلنا هنا م ا ا ل ع م ل ا ل لإتمام المعنى فنقول الحمد لله العالمين إلا على الحمد لله هنقوله صح ولا غلط هنقوله ر رب ج و ع يعني يقف صحة صحة لكن أ ق و ل له إ ي ه إ ر ج ع حتى تاني ش ه ارجع حتى تاني ش ا ل آ ي ة لعلكم تتفكرون في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللي في سوره ا ل ب ق ر ة ن ع م ل فيها عند ا ل و ق ف على تتفكرون ينبغي الرجوع إ ل ي ه ا ووصلها بما بعدها ليه عشان يتم اللفظ كده يتركب مع بعض ماشي لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره نفس فويل للمصلين أعمل إ العلماء لهم كلام في الموضوع لهم على للمصلين. وبعدين في قف دي إيه؟ فويل لكن أنا إن للمصلين أقول الأرجح الأرجح شاء على رأس الآية وبعدين خاصة واللفظ يتم معي طيب يمكن أ ن يكون الوقف حسن ك ت و ا لكم الكلام ا ل ج ي د ه يمكن أ ن يكون الوقف حسن والبدء بما بعده قبيح فمثلا الوقف على ك ل م ة أ و ل ي ا ء اولياء ايه الوقف على ك ل م ة إ ي ا ك م والبدء بما بعده في قول الله تعالى لا لا لا الوقف على هنا على يخرجون الرسول و إ ي ا ك م أ ن تؤمنوا بالله ربكم بالكم. يخرجون الرسول الوقف على ك ل م ة الرسول نشيل ك ل م ة اولياء、ماشي. الوقف على ك ل م ة الرسول, ماشي. الوقف على كلمة الرسول. في يخرجون ي الرسول م ا ش ينفع ي نعم يجوز طيب هل يجوز أ ن أ ب د أ ب ك ل م ة إ ي اياكم ك م أن تؤمنوا ا ب لا ل ه من ينفع إ هو أصل ل ينفع ه اقول ف ي خ ر ج واياكم ن ل ل ر س و الجعبتان خ ر ج و ن ل ل ر س و و إ ي ا أن ن ت ؤ م و ان ي ع ي يخرجون الرسول ويخرجونكم الرسول أن تؤمنوا بسبب أنكم تؤمنون بالله واضح واضح دي تمام جاي الكلام ده ان شاء الله نعم لا جاي الكلام ده ان شاء الله حاضر جاي الكلام ده موضوع يا اخوانا لا والجيم وصلي جاي دلوقتي ي صبر عليا ا ش و الوقف القبيح هو احنا بس نفهم المعاني وبعد كده بقى ان شاء الله نشوف الوقف م ع ا ن ي ب ع د ذلك القبيح هو الوقف على ما لم يتم معناه لتعلقه بما بعده لفظا ومعنى ويؤدي إ ل ى خلل في المعنى وعلامته في القران آ ن ل غالبا غالبا اكتب كلمة غالباً كده ب لا الوقف على ك ل م ة أ ر س ل ن ا ك في قول الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ينفع واحد يقف يقول وما أرسلناك ينفع يستحيي في يَسْتَحْيِ يَضْرِبَ ينفع أرسلناك إِنَّ أَنْ الوقف أقف على تعالى واحد وما قول الله تعالى إن اللَّهَ لَا يستحي أن يضرب مَثَلًا مَا يستحيي كلمة على كلمة لا يستحي لا كذلك الوقف على ك ل م ة الله في قول الله تعالى فلما أ ض ا ء ت ما حوله ذهب الله بنورهم ما ينفعش نقول ذهب الله ماشي ينقسم قسمين الله اتنين الابتداء ينقسم الابتداء ينفعش طيب قبيح أن وحسن أقول إلى ذهب أ م ث ل ة للابتداء القبيح البدء ب ك ل م ة أ ن ز ل ن ا في قول الله تعالى ما أ ن ز ل ن ا عليك ا ل ق ر آ ن لتشقى ينفع؟ نبدأ نقول أنزلنا؟ ما ينفعش. البدء ب ك ل م ة يد في قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله م غ ل و ل ة ن ن ف ع أ ب د ا اقول يد الله م غ ل و ل ة ما ينفعش كذلك البدء ب إ ن الله في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إ ن الله هو المسيح بن مريم ينفع أ ب د ا أ ق و ل إ ن الله هو المسيح ابن مريم م ا ينفع واضح ي ب ن ى ننتبه طيب تنبيهات حول الوقف والابتداء لا يجوز تعمد الوقف إ ذ ا لم يتم المعنى إ ل ا ل ض ر و ر ة من انقطاع نفس ونحوه لكن حتى لو انقطع النفس حتى لو ن ق ط ع النفس كما قلنا هنعمل ايه هنرجع نجيب ت ا ن ي المعنى كامل, هنرجع نجيب تاني المعنى كامل واضح؟ تعمد الوقف القبيح أ و الابتداء القبيح قد يخرج من المله خ ا ص ة إ ذ ا كانت ا ل ن ي ة ف ا س د ة أ ح د ض ل ا ل ا ل ص و ف ي ة المسمى بابن عربي في تفسيره الباطني لكتاب الله عز وجل قال في قول الله تعالى يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد قال نقف على ك ل م ة والله فنقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله أ ي والله فقير إ ل ي ك م عندهم ع ق ي د ة اسمها الحلول والاتحاد إ ن العبد ربه والرب عبده زي ما العبد محتاج لربنا ربنا محتاج له تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا أ ق و ل تعمد الوقف القبيح أ و الابتداء القبيح قد يخرج عن م ل ة ا ل إ س ل ا م كذلك لا ينبغي الفصل بين القائل والمقول و أ ي ض ا لا نفصل بين الشرط وجوابه قدر المستطاع قدر ا لان م س ت ط ع ل أ أ ح ي ا ن ا يكون الشرط وجوابه بعاد عن بعض ففي ص ع و ب ة فعلا أ ن الواحد يجيب النفس واحد الشرط وجواب الشرط أ ح ي ا ن ا يكون ذلك أ ن ا ب ق و ل قدر المستطاع طيب أ ح ي ا ن ا الوقف والابتداء يثري المعنى فتدبر يثر المعنى كما ذكرنا قبل ذلك الوقف نعم للمعنى يعطي قد الابتداء ثراء وكذلك قد يعطي ثراء للمعنى, وكذلك الابتداء قد يعطي ثراء للمعنى لكن كما قلنا لا بد أ ن ننتبه للتشكيل وعلينا كذلك أ ن ن أ ت ي بمعنى صحيحا مش معنى كل واحد يفك بمزاجه ويجيب معنى من عنده لا معنى يكون صحيح مستقيم شرعا طيب كذلك ا ل ع ب ر ة في الوقف والابتداء بالمعنى لهذا ينبغي تدبر ا ل ق ر آ ن أ ث ن ا ء قراءته هو الأصل في الوقف والابتداء هذا و ده هو ا ل أ ص ل في الوقف والابتداء يعني عندما نرى هذه الرموز نشوف مع بعض كده الميم تفيد لزوم الوقف صلي تفيد ب أ ن الوصل أ و ل ى مع جواز الوقف الجيم تفيد جواز الوقف لا تفيد النهي عن الوقف قلي تفيد أ ن الوقف أ و ل ى ثلاثه نقاط وبعدها ثلاثه نقاط تفيد جواز الوقف ب أ ح د الموضعين فقط أو وصل او ل م ض ع معا ي ن أ وصل و الموضعين معا, أو وصل الموضعين معا. آه الرموز دي, دي ليست من ا ل ق ر آ ن بل هي من اجتهاد العلماء يعني ليست ت و ق ي ف ي ة بل هي باجتهاد العلماء يعني قد تجد في مصحف ا ل م د ي ن ة ما يختلف عن مصحف مصر ما يختلف عن مصحف دمشق مثلا تلاقي هنا صلي وفي نفس المكان قلي تلاقي هنا لا تقف وفي نفس المكان تلاقي صلي أ و ت ل ا قلي ي ق إ ل ى غير ذلك المساله ا د ي ة المسألة ج ت ه ا د ي ة هو ينصح ينصح من لا ينتبه للمعنى ينصح أ ن يحاول أ ن يسير على هذه الرموز لكن الاصل أ ص ل ي كرام كما قلنا ا ل أ يا كرام هو المعنى فهم المعنى خلاص ا ق ر أ ا ق ر أ واضح وقف على ما يستحسن و ا ب د أ بما يستحسن وهكذا واضح يا اخواني درس الوقف والابتداء أ ظ ن الحمد لله يعني هو سهل لكن ا ل ص ع و ب ة في التطبيق الواحد لازم ينتبه للمعنى وهو ي ق ر أ واضح طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على النبي محمد و آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن